من يطيع الرسول فقد عطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول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 وَإِذَا جَاءَ أَهَمّ أَمْرٍ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَدَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَهُ لَنَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَوَّأُنَّ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِيضٌ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كثل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييت بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شيء حسيب